بسم الله الرحمن الرحيم قاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتذو عليك من نبع موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون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 ونريد أن نمُن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونريف ذعون وهمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطهم آل فرعون ليكون لهم عجوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت المعة فرعون قوة عين لي ولك لا تقتلوه عتى أن ينفعنا أو نتخذهم ولدا وهم لا يشعرون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 وحظمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناطعون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن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 فأصبح في المدينة صائفا يترطب فإذا الذي استنفره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين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 أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نفون وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أنس من جانب الطور نارا قال لأهلي امكثوا إني أنست ناراً لعني آتيكم منها بقدر لعلي آتكم منها بفضار أو جذوت من النار لعلكم تصلون فلما أتاهنودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة في البقعة المباركة من أنا الله إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عطاك فلما رآنا تهتزك أنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إني نك من الآمن، يدك في جيبك تفرج بيضاء من غير سوء، أضم إليك جناحك من الرعد، فذلك برهان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما ساطفين. قال ربّن قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو مني لسانا فأرسله معي رجعا أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عقدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنت ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا وما سمعنا بهذا في آباء الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الداع، إنه لا يفلح الظالمون فقالتدعوا يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي آه ما نعل الطين فجعل لي صرح لعلني لعلني أطنع إله إله موسى وعندني لا من الكاذبين وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أعمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من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 ولكننا أنشأنا قرونا فتقاول عليهم العمر وما كنت تاويا في أهل مدينة تسلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرتبين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة ولكن رحمة من ربك لتودر قوما لتودر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولو لا أن صيبهم مصيبه بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا ايَقولُ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنِتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُنْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قبل قالوا سحرا لَتَالَ الله لَرَبَّ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرٍ قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِندِ اللهِ وَعَهْدٍ مِنْهُمَا أتبع أَتَبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يستبعون أهواءهم ومن أضل ممن استبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي الحوم الظالمين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 وهو الحق من ربنا إنا كنا من قبله متلمين أولئك يؤتون عجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاملين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن السبع المجامعة نتفطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء حزقا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 من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقنون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا فيه كمن, كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين وَيَوْمَ يُنَادِينَ فَيَقُولُ عِينَ شُرَكَاءَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَاءَ الَّذِينَ أَغْوَينَا أَغْوَينَا هُمْ كَمَا غَوِينَا تَضَرَّعْنَا عِلَيْكَ مَا كَانُوا يا يعقدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم ينادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعم يس عليهم العذاب يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المصلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا فِي صُدُورِهِمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَن جعل الله عليكم الليل ترمدا إلى يوم القيامة من إله غير, غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إذا بالنير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ ومن رحمة جعل لكم الليل و ومن رحمته جعل لكم الليل ونهاه لتسكن فيه ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَدْعُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَهَا لَكُمْ فَعَلِمُوا فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناهم يمكنوا ذماء إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة فقال له قل لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين واتخذ ما أعطاك الله الدار الآخرة ولا تنثني بك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي لم يعلم أن الله قد أهلك من قبري من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في دينته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 فخسفنا به وبداله الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الزبط لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسق بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا خسادا والعاطبة للمستقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجد الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون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 كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وعليه ترجعون.